بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه منفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم قلون على هدى من ربهم وأولئذائك هم المفلحون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 مثلك كَمَثَلِ الذي استوقدناه فلما ضاعت ما حوله فلما ضاعت ما حوله لاب الله بنورهم وترجهم في ظلمات لا يبصرون صمد ركما عمي فهم لا يرجعون.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 إنا صعبو ربكم الذي خلقكم والذين بين قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءاً وأنزل من السماء ما وأنزل من السماء ماء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 فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهد ذاتكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ألم تفعلوا فاتقوا النار, فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 أراد الله بهذا لا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين يغضون عهد الله من بعد مثاله ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أي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 ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، فسوى من سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إن جاعد في الأرض خليفة.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 إلا ذا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث وَلَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروه ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتئنكم مني هدى فَمَنْ تَبِيعَهُ دَاعِيٌ فَمَنْ تَبِيعَهُ دَاعِيٌ فَلَا خَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا هُوَ لَعَاقِبَةُ الْأَصْحَابِ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني إسرائيل الكرم نعمة يالتي أنعمت عليكم وأوفو بعهدي وأوفو بعهدي أوفي بعهديكم وإياي فرهاذون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين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 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْنُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِنُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبِرِ وَالصَّلَاهِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 وإذن جئناكم من آل كراعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم يستحيون نساءكم وفي ذالك بلاء أم ربك عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأذ جئناكم أغرقنا آل في وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من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 ذلكم خير لكم من بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جمرة فأخذتكم الصاعقة, فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من ضيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَيْءٌ رَغَدُوا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدُوا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِلْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رجزاً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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَهُ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سألتم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 أفاطط معاون أي يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه منذ بعد ما عضلواه وهم يعلمون. وَإِذَا لَقُّوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا مَعْظَمُهُمْ إِلَى بَعْضٍ معظم قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سلئة وأحاطت به خطيئته فأولئك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 وإذا أخذنا مثال قبني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانه وذى القرба واليتامى وذى القرба واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءً أَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ أَن تُمْتَشَهَّرُونَ ثُمَّ أَن تُمْهَأُنَّ ذَاءَ تَقُتُّونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِن كُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِن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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفعنا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وعيدنا بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَثَ أَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ أُسْتَكْبَرْتُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقَ قَلْبٌ كَلَبْتُمْ تَقْتُلُونَ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 فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بقي ان ينزل الله من فضله أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذابٌ مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما ورآه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أذن بياذاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخلتم العجل من وأنتم ظالمون وإِلَّا خَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أتَيْنَاكُم بِقُوَّتِهِ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصِينَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِخُفْرِهِمْ قُلْ بئس مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِبَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 ولا تجدنهم أحرص الناس على حياهم ومن الذين أشركو يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بنزحزحيه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعمل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 الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله ورأوا ظهورهم كانهم لا يعلمون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 أولئك ما كان لهم أن يدخلوا هذا إلا خائفين لهم في الدنيا خزر ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ألدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُهُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ بَتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُم قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الرالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخلوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا هذا إلى ذا إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي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 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وماذا أنزل إلينا وماذا أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى أبوس وعيسى وما أوتى أبوس وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا لفرق بين أحد منهم لحن له مسلمون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 قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما ذكتم شهادة عندهم من الله وما الله بغافل عن ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن كانوا يعملون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 وَمَا جَعَلَنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ إلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يُقَلِّبُ عَلَى عَقْبِهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَغُوفُ الرَّحِيمِ قَدْ نَرَأَتَكَ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاوَاتِ فَلَنْ وَلِيَ أَنَّكَ قِبَلَةٌ أن تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ وَحِينُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوَهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَن لَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ مَا يَعْمَلُونَ وَلَئِنَّ أَتَيْتَ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا نَذَّ أَن تَبِتَاعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْرُونَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَبَعْ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 فَوَلْنُوَجُوهَكُمْ شَطْرًا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِ وَلِأُتِمْ مَنِ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.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 فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل نبتة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداً يحبونهم كحب الله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 يا ذا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشى ذائع وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 ونداء صم بكم عمر فهم لا يعقلون يا ذاى أهل الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم كل من طيبات ما رزقناكم اشكون لله إنكم تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الغنزين وما أهلكين غير الله فمن اضطر غير داعٍ ولا عادٍ فَلَا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البرء من آمن بالله واليوم الآخر والملاك والكتاب والنبيين وآت المال وآتى المال على حبه ذي القربى واليتاما والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يهذاء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين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 فمن تطوع خيرا فهو خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا أو على سفر إذن فعِدَةٌ من أيامٍ أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب أجيب دعوة الداع إلى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 وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِنُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَعْتَدِينَ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم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 أذكر الله في أيام معدودات فمن تَعَجَّلَ فِيهِ يومين فلا إثم عليه وَمَنْتَأَخَّرَ فَلا إثم عليه لِمَنِ التَّقَى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 مستهم البأساء والضرار وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لا إن نصر الله قريب.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 وصد عن سبي الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتن أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوك عن دينكم إن استطاعوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ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 ولو أعجبتكم ولا تُكِحُ المشركين حتى يؤمنوا ولعِبُ مؤمن خيرٌ من مشركٍ ولو أعجبكم ولا نذائق يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والغفرة لإبنه ويُبين آياته ويُبين آياته للناس لعلهم يتذكرون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 ولا تجعلوا الله عرة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظناها أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 إحنا أزواجهم إذا تراضوا إِذَا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعرض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعا وعلى المولود له لزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكندتم أو في جهي أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ذا تقولوا قولا معروفا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 وَإِن طَلَقُتُمُ النَّمِيْقَ بِلِأَن تَمَسُّوهُ وَقَد فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَد فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا إلَّا ذَا أَيْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِأَدْهِي عُقْدَةً نِكَاحٌ وَأَن تَعْفُو أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى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 وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ونحن احق بالملك منه ولم يؤتسعه من المال قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم من المال قال إن الله أصفق عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم والله يعطي ملكه من يشاء والله واسع نعيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربك وبقية مما ترك آل موسى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 بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم قتلت ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم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 لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الرج فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى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 قال فخل أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعهن يأتيك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.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 17. ثم لا يتبعون مذا أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 18. قول معروف ومغفرة خير منه صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذان لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذان كَالَّذِي يُنفِقُ مَا لَمْ يُرِئَ وَلَا يُؤْمِنُ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَتَلُوهُ كَمَتَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ غُوَابِلُهُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين انفقون أنوالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا, وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل أصابها وابر فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصلها فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما كسبتم وانما اخراجنا لكم من الارض ولا يمنع الخبيث منه تنفقون ولستم باakhirih الا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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا ذا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وذروا ما بقي من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 مسمّم فكتبوه واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله فاليكتب واليمل للذي عليه الحق واليتقى الله ربهم ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليم للوليه للولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من من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 ذلكم أقصى عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تدير بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرياء مما قبض فإن أمل بعضكم بعضًا فليؤدِّ الَّذي أتى من أمالته وليتق الله ربَّه ولا تكتموا الشهادة وَمَن يَكْتُمَ فَإِذْ نَوَّعَ زِنُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 والله على كل شيء قدير آمن الرسول بماذا أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين